بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب وعدنا أن نتكلم عليه مفاتح الغيب بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلا قول الله تعالى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 هذه مفاتح الغيب وسميت مفاتح لانها لان كل واحد منها فاتحه لشيء بعده كل واحد من هذه فاتحه لشيء بعده ان الله عنده علم الساعه الساعه فاتحه لاي شيء للاخره الاخره التي هي النهايه ينزل الغيث فاتحه لاي شيء لحياة النبات ويعلم ما في الارحام فاتحه لحياه الحيوان ما هو الانسان كل شيء الحيوان والغنم وال... والبقر وغير ذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فاتحة للزمن المستقبل وما تدري نفس بأي ارض, بأي أرض تموت فاتحه لقيامة كل إنسان بحسبه علم استاعها القيامة العامة وما تدهي نفسه بأي أرض تموت فاتحة ليش؟ لقيامة كل إنسان لأن من مات قامت قيامته أحسن الله لي ولكم الخاتمة هذه هي مفاتح لي إن الله عنده علم الساعه علم الساعة لا يمكن لأحد أن يدركه إلا الرب عز وجل فها هو أفضل الرسل من الملائكة جبريل يسأل أفضل الرسل من البشر يسأل أفضل الرسل من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أخبرني عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني علمه وعلمك فيها سواء فكما أنك أنت لا تعلمها فأنا كذلك لا أعلمها ولهذا من ادعى علم فهو مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومكذب لإجماع المسلمين وخارج عن المسلمين اليدعي أنه يعلم متى تكون الساعة كافر لتكذيبه القرآن والسنة وإجماع المسلمين يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله يعني كرر مرتين ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال, الله وقال تعالى وعنده علم الساعه واليه ترجعون وتقديم الخبر في قوله عنده علم الساعه يفيد الحصر لان من طرق الحصر تقديم ما حقه تخير طيب من صدق من ادعى علم الساعة يعني هو لا يقول لا يدعي علم الساعة لكن يصدق من ادعى علم الساعة يكفر او لا لان من صدق ما يكذب القرآن او السنه فقد كذب القرآن والسنة فقد كذب القران والسنه وعلى هذا فلا يمكن أن نصدق شخصا يدعي أنه يعلم متى تكون الساعة ومن صدقه فهو كافر لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لكن هل للساعه علامات نعم؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم باقة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم الثاني قال وينزل الغيث وهنا لم يقل يعلم نزول الغيث بل قال وينزل الغيث وإذا كان تنزيل الغيث ليس لأحد سوى الله فعلم نزوله ليس لأحد سوى الله عز وجل ولكن قد تقول ما الحكمة في أن الله عز وجل في الساعة قال إن الله عنده علم الساعة وفي الغيث قال وينزل الغيث دون أن يقول ويعلم نزول الغيث مع أن عدم العلم نزول الغيث مستفاد من كون الذي ينزل الغيث هو الله وحده فإذا كان الذي ينزل الغيث هو الله وحده لزم من ذلك أن لا يعلم أحد نزول الغيث إلا من, إلا إلا من ينزله. إذا كان نزول الغيث خاصا بمنزل فعلم نزوله خاص بهذا المنزل له لكن الحكمة والله أعلم لأن, لأن الذي ينفع الناس ويستفيد الناس منه ويلمسونه بأيديهم هو الغيث واللعن نزل الغيث هو الغيث وهو الذي يكون مفتاحا لحياة الأرض طيب إذن لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله لأن الذي ينزل المطر والغير من هو الله واضح طيب لكن يرد علينا أننا نسمع في الإذاعات يقولون سينزل غدا مطر سينزل غدا مطر في جهات معينة فهل هذا ينافي أن علم نزول الغيث خاص بالله؟ الجواب يشكل على كثير من الناس. الجواب أن هذا يشكل على كثير من الناس. فيظن أن هذه التوقعات التي تذاع في الإذاعات. يظن أنها تعارض قول الله تعالى قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب والحقيقة أنها لا تعارض ذلك لأن علمهم بهذا علم مستند إلى محسوس لا إلى غيب مستنج إلى محسوس لا إلى غيب ما هذا المحسوس هو أن الله عز وجل حكيم كل شيء يقع فله سبب فالأشياء مربوطة بأسبابها لكن قد تكون الأسباب معلومة لكل أحد وقد تكون معلومة لبعض الناس وقد تكون غير معلومة لأحد فإننا لا نعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء المطر إذا أراد الله عز وجل إنزاله فإن الجو يتغير تغيرا خاصا يتكون معه السحاب ثم نزول المطر كما ان الحامل عندما يريد الله عز وجل ان يخرج منها الولد ينشا الجنين في بطنها شيئا فشيئا حتى يصل الى الغاية. هؤلاء عندهم مراق دقيقه تلامس الجو وتعرف تكيف الجو أو يعرف بها تكيف الجو تكيف الجو سيقولون إنه سيكون مطر ولهذا نجدهم لا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من 48 ساعة هذا أفضل مثل وإن كان قد قيل إنهم وصلوا الى ان يعلموا مدى ثلاثة ايام على كل حال علمهم محدود لانهم ابنوا على اي شيء على اسباب حسية لا تدرك الا بواسطة, بواسطة هذه الاله ونحن مثلا بحسنا القاصر اذا راينا السماء ملبدا بالغيوم وراينا هذا السحاب يرعب ويبرق، يبرق افلا نتوقع ان يكون المطر نتوقع ذلك هم كذلك يتوقعون اذا راوا من الجو تكيفا معينا يصلح معه ان يكون المطر و لا معارضه بين الايه وبين الواقع على انهم ايضا يتوقعون توقعا فربما يخطئون وربما يصيبون وينزغي ثالثا ويعلم ما في الأرحام كلمة يعلم ما في الأرحام ما اسم موصول يفيد العموم وتعلق العلم بهذا العام هو, هو تعلق عام أيضا فعلم ما في الأرحام لا يقتصر على علم كونه ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا بل علم ما في الأرحام أشمل من ذلك. علم ما في الأرحام يشمل كونه ذكرا أو أنثى، يشمل كونه واحدا أو متعددا يشمل كونه يخرج حيا أو يخرج ميتا، يشمل ان هذا الجنين سيبقى مده طويله في الدنيا او مده قصيره يشمل ان هذا الجنين سيكون ذا مال كثير او فقر مدفع يشمل ان هذا الجنين سيكون عالما او جاهلا كل ما يتعلق بهذا الجنين يدخل في قوله ويعلم إيش؟ ما في الأرحان انتبه ولده يعلم ما في الأرحان فهو شامل عام هذا العلم خاص بالله سبحانه وتعالى ولكن يشكل على هذا بعد أنه في عهدنا الحاضر توصل الطب إلى أن يعلم ان ما في بطن هذه الانثى ذكر او انثى فهل يبقى في معارضه للايه ها لا, لا ليس في معارضه للايه يعني اذا علموا بما في بطن الحامل انه ذكر او انثى فانه لا يعارض الايه كيف لا يعارضها لأنهم لا يعلمون أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى أما قبل فلا استطيعنا العلم لأنه ذكر أو أنثى وإذا كان ذكرا أو أنثى فقل ذكرا أو قل انثى أنثى هل يكون من عالم الغيب أو من عالم الشهادة إن قلتم من عالم الشهادة قلنا لا من قلتم من عالم الغيب قلنا لا ها؟ هو من عالم الغيب عند أكثر الناس من عالم الشهادة عند من يحصل له العلم بذلك فالملك مثلا يرسله الله تعالى إلى الرحم و يعلمه يعلم الله عز وجل انه ذكر او انثى يقول يا ربي ذكر ام انثى فيامره الله تعالى بما اراد صار هذا علم غيب او شهاده بالنسبه للملك علم شهاده بالنسبه للملك لكن قبل ان يكون ذكر او انثى هو علم غيب حتى للملائكه اذن كونه يكون علم شهاده بواسطه تقدم الطب لا لا يعارض الاثر كريمة ثانيا ذكرنا ان علم ما في الأرحام لا يختص بعلم كونه ذكرا او انثى ولكنه ايش يشمل ولهذا لا يمكن لاحد الى يوم القيامه ان يقول هذا الجنين سوف يخرج ويبقى مده طويله او قصيره ويكون غنيا أو فقيرا عالما أو شاهلا طويلا أو قصيرا ما يمكن لأن هذا أمره إلى من؟ إلى الله عز وجل وبهذا تبين أن ما يتحدث عنه الاطباء اليوم من إمكان معرفة الجنين أنه ذكر أو أنثى لا يعارض إيش؟ لا يعارض الآية عندنا إيش كلام الآن؟ اشكال في نزول المطر اشكال اخر في علم الافقه وبهذه المناسبه اود ان اقول لكم انما صح من السنه والقران فانه لا يمكن ان يعارض الواقع كل ما جاء به القران وصحت به السنه فانه لا يمكن ان يعارض الواقع انا عبرت في الاول قلت ما صح في القران والسنه هل تعبيري هذا صحيح او خطا لا اله الا الله ياسرع ما تخطرون الانسان نعم قد يكون صح به القران من حيث الدلاله لا من حيث الثبوت من حيث الثبوت لا شك القران صحيح لكن من حيث الدلاله هل كل من يدعي ان القران دل على كذا يكون دعواه صحيحة لا إذن التعبير التعبير سليم لكن مع ذلك خوفا من أن يقول أحد من الناس أن هذا التعبير موهم نقول كل ما جاء به القرآن وصحة بالسنة فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع ابدا لأن الواقع شيء متيقن ودلاله الكتاب والسنه لا يمكن ان تعارض الشيء المتيقن طيب وما تدري نفس ماذا تكتب غدا انظر الى التعبير ماذا تكتب غدا وهل تدري نفس ماذا تعمل غدا والله ما اكرمك واحد عنده عمل في المكتب مرتب شؤونه قد رتب شؤونه قال بكره ان شاء الله اجي العمل الساعة اول ساعة من, الع... من وقت الدوام عندي المعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية مرتبها هل علم ما يعمل غدا ها لا علم بارك الله فيكم لا, لا نغرق انفسنا علم لكن ما يعلم هل يكسبه أم لا, لا يعلم هل يكسبه أم لا وعارف يبيعمل غدا كذا وكذا لكن هل يكسب هذا الذي علمه ويحصل له أم لا ولهذا يقول وما تدي نفس ماذا تكسب غدا ماذا تكسب فأن قد تخطط لعمل مستقبل كغد مثلا لكن لا تكسبه يحول بينك وبينه مانع من موت أو مرض أو شغل آخر ترى أنه أقدم منه أو ما أشبه ذلك وما تدري نفس ماذا تكسب أدا خامسا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله لا أحد يستطيع أن يحكم بأنه سيموت في الأرض الفلانيه قد يقول الإنسان أنا لن أخرج من بلدي فسأموت في, في بلدي لكن هل هذا يتم؟ ابدا احيانا يكون الإنسان في بلده ما يخرج ابدا من بلده فيمرض وتحجثه نفسه وتحدوه همته وعزيمته إلى أن يسافر للعلاج فإذا وصل البلد الذي قرر أن يتعالج فيه مات فور وصوله أليس كذلك؟ هذا موجود إذن هو لا يعلم بأي, بأي, أرض, بأي أرض يموت وهل يعلم بأي وقت يموت؟ الله يقول بأي أرض ما أسرع نفيكم ما شاء الله النفي على طول ها باي وقت يموت هل يدري احد باي وقت يموت الايه يقول الله فيها وما تدري نفس باي ارض تموت أرض. ارض نقول اذا كنت لا تدري باي ارض تموت فمن باب اولى الا تدري باي زمن تموت لأن الإنسان يتصرف في مكانه ولا لا يتصرف في المكان ربما يقول قائل إذا احس بالموت ورأى أنه لا شفاء له مثلا قال أذهب إلى الأرض الفلانيه وأموت فيها هل ممكن ولا غير ممكن ها؟ ممكن يعني معناه أن الإنسان قد يحدد الأرض التي يحب أن يموت فيها فإذا كان لا يعلم هذا فما بالك بالزمن الذي لا يمكن تحديده ابدا فالذي لا يعلم المكان لا يعلم الزمان من باب أولى ولقد جرت مسألتان احتاهما أدرستها أنا وإحدانها حدثت بها من ثقة أما الأولى انه كان راكبان كان راكبا على دباب دباب معروف الدراجة النارية هضل. طيب يمران بالشارع فرعي وفي السيارة تمر بالشارع العام فلما راى صاحب السيارة هذا الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب والراكبان على الدباب لما رأى السيارة وقفا لتعبر السيارة هذا تصرف سليم لكن في خلال دقيقة أو دقيقتين تحركت السياره وتحرك الدباب والصدم فمات احد الراكبين بماذا نفسر هذه الواقعة نفسر بان هذا الرجل الذي مات بالصدم نعم بقي له من عمره كم دقيقه او دقيقه لو شاء الله عز وجل لا عبر كل من السياره والعقد الدفتا بسلام او عبر من اول ما ثقيا بسرعه وحصل حادث لكن حصل التوقف لمده دقيقه او دقيقتين من اجل ان يستكمل الأجل بهذا الذي مات وهذه من ايات الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلا أما القضية الثانية حدثني بها من أثق به كان الناس بالأول يأتون إلى مكة عن طريق البر على الجمال على الجمال وكان الناس في ذلك الوقت ينزلون جميعا ويسيرون جميعا لان البلاد غير امنه امنا تاما يقول فخرج الحجاج من مكه وكانوا يمشون في الريان هل تعرفون الريان ولا لا ها الريان جبال جبال على حدود الحجاز من من من نجد وكان احد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضها فسار الناس من مكان نزولهم ليلا ساروا في آخر الليل وهو جلس يمرض أمه ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة فسار القوم ولما اكمل اصلاح المركب لامته لامه مشى ولكنه اخطا القوم اخطاهم لانهم تجاوزوا كثيرا يقول فدخل في طريق جاده صغيرة مع احد الرعاه وصار يمشي وهو يظن انه على اثرهم حتى ارتفعت الشمس وخاف على نفسه من العطش فتبدى له خباء بدو معروف خباء البدو يا ولد ها في واحده ما نعرف خباء البدو يعني خيمه صغيره والخيمه معروفه ولا لا معروف خيمة صغيرة للبدو، فاتجه إليها ووصل إليها وقال أين طريق الحجاج قالوا طريق الحجاج وراءك، لكن انزل أنت والمرأة معك حتى فاستريح وندل لك. فنزل لأمه يقول فما أن وضع أمه على الأرض حتى فاضت روحها سبحان الله العظيم يعني من يقول أن امرأة من القصيم تأتي إلى الحجاز إلى هذه الأماكن التي قد لا يحلم ولا في الليل أنه يصل إليها حتى تموت في هذا المكان وما تدي نفس بأي عرض تموت إن الله عليم خبير هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل طيب ذكرنا ان كل شيء كائن في مشيئه الله سبحانه وتعالى حتى افعال حتى افعال العباد وها هنا بحوث في باب القدر بحوث في باب القدر لان هذا الباب كما قلنا في اول الكلام عليه باب شائك مشكل البحث الاول لله عز وجل مشيئة وله إرادة لله مشيئة وله إرادة قال الله تعالى ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ويفعل الله ما يريد فهل المشيئة والإرادة شيء واحد أم يفترقان الجواب بل يفترقان ثانيا هل الاراده والمحبه شيء واحد يعني ان الله اذا احب شيئا اراده واذا اراد شيئا فقد احبه او يفترقان الجواب يفترقان فعندنا ثلاثه اشياء المجال ما هي المشيئه والمحبة والإرادة طيب هل هذه الثلاثة بمعنى واحد أو تختلف الجواب تختلف المشيئة تتعلق بالأمور الكونية سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة له سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة له يعني أن الله تعالى قد يشاء الشيء وهو لا يحبه وقد يشاء الشيء وهو يحبه فالمعاصي كائنة بمشيئة الله وهو لا يحبها الفساد في الأرض كائن بمشيئة الله والله لا يحب الفساد الكفر كائن كائن بما الله والله لا يحب الكفر عليك كذلك يا جماعه طيب فالمشيئه إذن تتعلق بماذا بالامور الكونيه فيكون فيشاء الله كونا ما لا ما لا يحبه وما ايش وما يحبه طيب المحبه تتعلق بالأمور الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله فالمعاصي مثلا محبوبة لله ولا لا. والطاعات محبوبة لله سواء حصلت أم لم تحصل سواء حصلت أم لم تحصل وما بقى عندنا الإرادة الإرادة لها جانبان الإرادة لها جانبا جانب تكون فيه بمعنى المشيئة وجانب تكون فيه بمعنى المحبة كذا الإرادة لها جانبا قل طيب إذا كانت بمعنى المحبة فهي الاراده الشرعيه واذا كانت بمعنى المشيئه فهي الاراده الكونيه فالاراده اذا تنقسم الى قسمين اراده شرعيه واراده كونيه فان كانت بمعنى المحبه فهي اراده شرعيه وان كانت بمعنى المشيئه فهي اراده كونيه ماشي معنى طيب إذا كانت إرادة شرعية ويتمان المحبه فهل يلزم فيها وقوع المراد؟ هل يلزم فيها وقوع المراد ولا ما يلزم؟ لأننا قلنا قبل قليل ان أن المحبة لا يلزم فيها وقوع المحبوب، لكن ما أحبه الله فهو محبوب إليه سواء وقع أو لم يقع. طيب. إذا كانت الإرادة شرعيه وهي معنى المحبة فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد كلا ولا لا طيب مثالها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم هذه الإرادة شرعية بمعنى المحبة ما الذي أدرانا بأنها بمعنى المحبة لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لوقعت التوبة على جميع النار لتاب الله على جميعنا، ونحن نشاهد أن من الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب إذن فالهنى والله يريد أن يتوب عليكم الاراده بمعنى بمعنى المحبة فهي إرادة شرعية إرادة شرعية طيب الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة ويلزم فيها وقوع المراد فإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد وقع ولا بد وهذه الإرادة كالمشيئة تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. لكن إذا أراد الله شيئا بهذا المعنى وقع ولا بد ما مثاله مثل قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد فإن قوله يفعل ما يريد كقوله ويفعل الله ما يشاء سواء بسوار فالإرادة هنا بمعنى المشيئة ومثل قوله إن كان الله يريد أو أن يغويكم يريد أن يغويكم كيف؟ هذا أي بمعنى إيش؟ ها؟ يريد أن يغويكم كوني وليس رأي؟ كوني فمعنى يريد أن يغويكم يعني يشاء أن يغويكم وليس في معنى يحب أن يغويكم لأن الله لا يحب من عباده ان يغويه طيب فهمنا الان كم تنقسم الاراده الى قسمين شرعيه وكونيه فالشرعيه تتعلق بما شرعه الله وهي بمعنى المحبه والكونيه تتعلق بما قدره وهي بمعنى المشيئة هل يمكن أن تتفق الإرادتان في حادث واحد هل يمكن أن تتفق الإرادتان في حادث واحد ما أظنكم تجبون مثال تجبون مثال طيب لا لا مثال بس ما هو دليل مثال مثال ما ما فهمت اللي. المطلوب اسم. نعم إيمان ابي بكر كذا إيمان ابي بكر هذا مراد الله شرعا مش بعد فونا لان الله يحبه فهو مراد له شرعا ولانه وقع فهو مراد له كونا طيب هل تنتفي الارادتان هل تنتفي الارادتان الله بمعنى لو انكم متقدم جدا طيب من لا ما كيف ذوري كذا ثلثين ذوري ولا لا طيب معنى ما مثل ايمان ابي لهب كفر خطأ لا تنتفي إرادتان، لا تنتفي إرادتان، إذا خرقت الجماعة، والله تمام صحيح، صيمان، يلا، كنت في إرادتين، كإيمان أبي جهل قطع، صحيح، يلا، أصل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا خطأ يعني انت بالتفصيل لا مع ولا مع الجماعة اشتركوا في القناة لا انت في ابدك اثنى مرة ثانية هل يمكن ان تنتفي الارادتان أوه. كان اليوم بدون اجياء انبلبوا الاقل من الان تراجع نعم ايه اصبح ما تقول في هذا المثال كفر المؤمن يقول انه انتفت فيه الارادتان صحيح كفر المؤمن انتفت فيه الارادتان فهو غير مراد الله شرعا لأنه يكرهه ولا مراد كونا لأنه لم, لم يقع واضح طيب مثال وجدت فيه الإرادة الكونية دون الشرعية مثال فيه الإرادة الكونية دون الشرعية طيبا اخر واحد ورا يحتاج الى ثلاثون كفر بجهل جاهل هذا فيه الاراده الكونيه دون الشرعيه صح اسرع ابو جهل خاطر وابو لهب كافر ما الذي تعلق بكفرها من الإرادتين؟ الإرادة الكونية دون الشرعية الكونية لأنه وقع الكفر دون الشرعية لأن الله لا يحب الكافرين إذ هل يمكن أن توجد الإرادة الشرعيه دون الكونية؟ الإرادة الشرعيه دون الكونية طيب الإرادة الشرعية دون الكونية ما نريد المثال يا قصة يعني ما نريد قصة الدليل أنا أريد مثالا نعم توجد الإرادة الكونية دون الشرعية شرعية كونية لا لا الشرعية كونية أقولناها طيب زين أسرع نعم لا الموجود الكونية دون الشرعية الموجود المطلوب الآن وجود الإرادة الشرعية دون الكونية ها وش شو مثال؟ ها ما يوجد. طيب اعطني ال ال الذي يوجد فيه الإرادة الكونية دون الشرعيه والذي يوجد فيه الشرعيه دون الكونية. علشان ما تختلف عليك. نعم. كفر، كفر إبليس. طيب. صح نعم اي ما في شيء لا مجاري كيف فيها ده. ايمان فرع في مراد شرعا غير مراد كونا مراد شرعا لأن الله أرسل إليه موسى ودعاه لكن الله لم يرده كونا فلذلك لم لم يقع ولم يؤمن في العود واضح؟ طيب فيها أيضا بحث ثالث إذا كان الله سبحانه وتعالى يقره الكفر إذا كان الله تعالى يكره الكفر فكيف يريده أنتم قلتم إن الله يريد الكفر كونا وأن الكفر مكروه إلى الله فكيف يريده وهو يكرهه هل هناك أحد يكره الله عز وجل الجواب لا أحد يكره الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت وليعظم الرغبه وليعظم المساله فان الله لا مكره له فإن الله لا مكرها له ما تقول ان شئت ما في احد يفكر الله حتى تقول ان شئت ولكن كيف نتخلص من هذا الايراد اذا كان الله إذا كان الله تعالى يكره الكفر فكيف يريده وهل لا احد يكره الله قل لا لا احد يكره الله اذا كيف يريد الكفر وهو يكره نقول ان المراد نوعان المراد نوعان مراد لذاته ومراد لغيره مراد لذاته ومراد لغيره فالمراد لذاته هو المحبوب الشيء المحبوب يريده من يريده لذاته قل لا كإيمان كالإيمان الإيمان مراد لله تعالى كونا وشرعا لأنه مراد لذاته والنوع الثاني مراد لغيره بمعنى ان الله تعالى يقدره لا لانه يحبه ولكن لما يترتب عليه من المصالح فهو مراد لغيره فيكون من هذه الناحيه مشتملا على الحكمه وليس فيه اكراه مثال ذلك الكفر مكروه لله عز وجل ولكن الله تعالى يقدره على العباد لانه لولا الكفر لم يتميز المؤمن من الكافر ولم, ولم يكن للمؤمن أو لم يكن المؤمن محلا للثناء لان كل الناس مؤمنين، مؤمنون وايضا لو لم يقع الكفر هل يقع الجهاد نعم لا يقع من تجاهد لو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإسلام أنه كذلك لو لم يقع الكفر وكان الناس كلهم مسلمين ما كان للإسلام فضل ولا ظهر للإسلام فضل لو لم يقع الكفر لكان خلق النار عبثا ولها وقد اشار الله الى هذا المعنى في قوله في اخر سوره هود يقول تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم قبلها ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملئن جهنم من الجنه والناس اجمعين فتبين ان المراد الكونية الذي يكون مكروها لله يكون مرادا لايش لذاته ولا لغيره لغيره واضرب مثلا ولله المثل الاعلى في رجل له ابن له ابن أكرر له ابن هل انا مصيب في قولي او مخطئ له ابن غلط وش وجه الغلط ان الهمزه همزه وصف فالصواب نقول له ابن لكن جاءنا قوم يريدون أن يصوبوا الصواب يصوب الصواب يعني يضربونه بمصيبه يقولون بدل ابن بن. بن فمثل محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام إذا بغى ينسب رسول الله إلى أبيه يقول محمد بن عبد الله من هذه اللغة الصواب محمد محمد بن عبد الله بهامزة الوسط أقول أرجع إلى مثالي أنا جاءت هذه جملة تاضية لأنني أسمع كثير من الأخوة اللي يعني يريدون أن يتكلموا باللغة العربية يقولون بن بن بن بن ما يصلح هذا هذا رجل له ابن يحبه حبا جما ولو سقطت عليه شراره من نار لكانت كالتي سقطت في قلب ابيها من محبته له فمرض هذا الابن مرض وعرض على الاطباء فقال الطبيب لا بد من كيني بمسمار من نار فقال لبن أفقر الاب تفضل اكوني هذا ممكن ولا غير ممكن ها؟ طيب هل كي هذا الابن محبوبا إلى أبيه لذاته لغيره فتجد هذا الاب أراد وبكل طمأنينة وراحة وانشرح صدر أراد أن يكوي ابنه بمثمار من نار مع أنه لو سقطت على الابن شرارة لكانت ساقطة على قلب أبيه فعلم الآن أن المكروه قد يفعل لا لذاته ولكن لغيره فهكذا الكفر والمعاصي والفساد يريدها الرب عز وجل لما تتضمنه من المصالح فهي مرادة لغيرها لا لذاتها أظن واضح الموضوع طيب في البحث الرابع أظن الثالث البحث الرابع المثبت مقدم النافية يا أبا البراء نعم البحث الرابع ها جاء وقتها البحث الرابع يلا عد الأربعة ها أنا لا أعطيك لا الأول ولا الرابع كلها عليك وإلا فانسحب ما في مالك تانسحب انسحبت الآن طيب أعطنا الثلاثة يا أبا البراء اثنين الله يكفي بعد أن يكونوا واحد الحين ما يصير اثنين لا لا هذا ما هو صحيح هل سبق اثنين بس؟ طيب قولهما سلسة لله طيب طيب زين ومشأ الثاني كان الله يكبر الكثير اي بس اثنين على كل حال صاحب النصف سالم والحمد لله بدل اربعه صارت اثنين وهذا الاخ عبد العزيز الواسطي يقول ان الاسئله تشير فهل تحبون نمضي في هذا البحث ولا نؤجله ان شاء الله الى غد وناخذ الاسئله نعم نعم طيب احده احده النساء نظرة نظرة عكسية ها ها يعني ها ها ها ها ها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 أما بعد فإننا نعتذر من الأخوة الذين حضروا للدرس بالأمس لأنهم ما علموا بأن الدرس ألغي من أجل يوم الجمعه وهم على نيتهم في حضورهم إلى هذا المكان ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنهم. اما موضوع درسنا اليوم فانه تتمه الكلام على القضاء والقدر وكنا تكلمنا فيما سبق على تقسيم الاراده والمشيئه والمحب والسؤال الان كم اقسام المشيئه نعم كم مقتام المشيئة فسماك ما هما يومية كونية كم مقتام المشيئة ها انت المشيئة وراء وراء نعم خوني وشرائية طيب استنى نعم هي قسم واحد هي من أقسام الإراضي يقول المشيئة قسم واحد ما تنفق. ما تنقص صح المشيئة لا تنقص هي قسم واحد طيب كم أقسام المحبة ما هذا طيب لا نقبل رفع اليو... اليسرى يا اخي معك يمنى طيب المحبه نوعه كونية وشرعيه طيب المهبل لا تنقطع ها لكن تسمع انا من العالم كلم من الرزيق طيب المحبه لا تنقسم طيب صحيح اي نعم طيب الاراده كم اققامها الاخ نعم الاراده الكونيه نعم الاراده الشرعيه طيب استنى. ما الفرق بينهما بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه الشرعيه لا يلزم وقوع نعم الاراده الكونيه يلزم فيها وقوع المراد والاراده الشرعيه طيب بقي بعد فرق آخر طيب نعم استفدأ تتعلق فيما يحبه الله سواء وقع أم لم يقع طيب أي نعم تتعلق فيما فيما وقع سواء كان محبوبا لله طيب طيب يا جماعة. طيب نريد مثالا للاراده الكونيه على الاقل اي نعم ايش لا لا لا, لا مثال لا انا اريد دليلا اريد دليلا للاراده الكونيه لو كانت هذه إرادة كونية كان كل تجبير الله يسر لنا يسر إن الله يفعل إن الله يفعل ما يريد صح صحيح لا يكفي دليل. نريد دليلا للإرادة الشرعية صبرا جلاد الشرعي نعم يلا قف حتى يفتع الله عليه أوه. لا أحد يتكلم يا جمال لا تتكلم بارك الله فيك ما هي المسألة هذا أين نعم لا دليل طيب في دليل لغاية كونية عندك لا هذا مثالها من الدليل نعم نعم قوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم صح لماذا لا نقول إن هذه الإرادة إرادة كونية نعم لو كانت إرادة كونية لازم وقوع مراد فيها وتاب الله على جميع الناس أحسنت بارك الله فيه أوردنا إشكالا في الدست الماضي كيف يريد الله تعالى الشر وهو يكرهه كيف يريد الله الشر ويكره نعم نعم يقول مراد نوعان مراد لذاته ومراد لغيره طيب لغيره فالشر مراد لله تعالى لغيره وليس لذاته طيب بارك الله فيك أ تستطيع أن تأتي بمثال نعم الكفر لا لا لا يا اخي الكفر الله يبعدنا من الشيطان ايه طيب ها طيب ولولا الكفر لم يعرف قدر الايمان قل لا لولا الكفر ما عرف قدر الايمان كما قيل وبضدها تتبين الاشياء طيب اشرح ضربت مثلا محسوسا بهذه المساله في ان الشيء قد يكون مرادا لغيره لا مرادا لذاته الاخ ما حضر نعم أطعب عط نعم ترى اللي عندي يروح للمخاف ما عاد نعم نعم مسموه المثال جماعة طيب يقول مثل هذا إنسان عنده ولد استبعين شفو الشيء يمكننا من فصل أقول لو تروح شوف هذا إنسان له ولد غال عنده ولو سقط عليه شرارة من النار لكانما سقطت في قلب أبيه فيمرض الولد فياتي الاب بالطبيب ليكوي هذا ليكوي هذا الولد بمسمار من نار يمكن هذا ولا لا هل هذا الاب يريد ان يؤذي ولده بالكي لا لكن الكي هنا مراد لغيره لان يرجو بي يرجو بي الشفاء وبهذا عرفنا ان الله عز وجل يريد الشر لا للشر ولكن لما يترتب عليه نعم من من المصالح طيب واستمع الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس اليك الخير بيديك والشر ليس اليك اي لا ينسب اليك لانه عز وجل منزه عن الشر والفساد وغير ذلك مما لا يليق بجلاله وعظمته طيب ما تقولون في القحط في القحط يصيب الارض القحط يصيب الارض نعم القحط شر ومكروه للناس ولا يريدونه لكن ما يترتب لي من المصالح لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لماذا لينيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وهذا الاخ حق العزيز واصل يقول ان الاسئله تشير فهل تحبون نمضي في هذا البحر ولا نؤجل ان شاء الله تعالى الى غد وناخذ الاسئله نعم هل جاء وقت الاسئله ولا لا جاء خلاص اذا اسئله لانه نحب نمشي على نظام اضبط هنا بالبره اضبط زين ان شاء الله عشان نكمل البحث على <تصفيق> يقول الثاني ما ذكرته سابقا هذا اليوم مش اليوم يقول السيد عن استنتاج ان سبحان الله ما ذكرته سابقا لوما على الله انما علينا الحديث وما له تاثير على العقيده الاسلاميه نعم هذا الحديث كما قال السائل إن صح والعلماء مختلفون في تصحيحه والذين قالوا انه صحيح يقولون ان الانسان ان معنى الحديث لو اذليتم بحبل لو وقع على الله عز وجل لان الله تعالى مفنيط بكل شيء فكل شيء فهو في قبضه الله سبحانه وتعالى وكل شيء فإنه لا ينسب إلى الله حتى إن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن عز وجل كخرجلة في يد أحدنا يقول الله تعالى في القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأمينه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة فإن هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة لأن علو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقل والفطرة والإجماع كما لا كم لا دلة؟ أنت الحقيقة أشقتنا بالنوم يا شيخ؟ كم لا دلة؟ هاه؟ ثلاثة؟ أي. طيب. كم هي؟ كم هي؟ خمسة. نعم. صحيح. يعني الأدلة التي تدل على أن الله فوق كل شيء الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر من يأتي لي بدليل من كلام الله على أن الله فوق كل شيء نعم نعم تمام وهو القاهر فوق عباده اسم ربك الاعلى ثم استوى على العرش وهي كثيره جدا في كتاب الله فكل ايه تدل على صعود الشيء الى الله او رفع الشيء الى الله او نزول الشيء من الله فانها تدل على ايش على علو الله عز وجل اما السنه فانها ايضا متواتره على علو الله عز وجل طيب، وش حد يعني؟ هي أشارت، ما أشار، ها؟ ولا نظره قالت لسنا، زين، طيب، أصلًا، السنة على علوله عز وجل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. من قوله وفعله وإقراره قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تامنوني وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء هذا قول ولا فعل قول وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته يوم عرفه قال لهم ألا هل بلغت قالوا نعم فرفع أصبعه إلى السماء وينكتها الى الناس يقول الله اشهد هذا إيش؟ فعل وإقراره حين سأل الجارية أين الله قالت في السماء قال أعثقها فإنها مؤمنة أعثقها فإنها مؤمنة وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة هذه الأمة وعلمائها على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ولم ينقل عنه حرف واحد أن الله ليس في السماء أو أنه مختلط بالخلق أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا نعم ابدا بل النصوص عندهم كلها متفقة على أن الله تعالى في العلو وفوق كل شيء العقل كيف دل العقل على علو الله دل العقل على علو الله بأن نقول هل العلو صفة كمال أو السهل أيهما العلو والله عز وجل قد قال في كتابه ولله المثل الأعلى فكل وصف أكمل فهو لله عز وجل وإذا كان العقل يدل على أن العلو وكمال وجب أن يثبت العلو لله عز وجل وتقديل ذلك أنه قال إن الله عز وجل إما ان يكون في الأعلى أو في الأسفل أو في المحاري ففي الاسفل مستحيل لنقصه وفي المحاذي ايضا مستحيل لنقصه لانه لازم ان يكون مساوي للمخلوق فلم يبقى الا الا العلو والله سبحانه وتعالى عالم فوق كل شيء اما الفطره ف انا اداني باقى ان شاء الله اما الفطره فإن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى في السماء تجد الإنسان يقول يا الله ونرح إلى السماء حتى الإنسان لما درس ولا قرأ عندما يقول يا الله ما يجد في قلبه ضرورة إلا إلى العلوم ولهذا كان أبو المعال الجويني عفو الله عنه كان يقرر في الاستواء على العرش ويقول إن الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه وهو الآن على ما كان عليه يريد بذلك أن ينكر استواءه على عرش فقال له أبو العلاء الهمذاني يا شيخ أو قال يا أستاذ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 فجعل يضرب أبو جوين يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان وش ما نحيارني تعالني في حيرة ما أستطيع أن أرد على هذه الفطرة لأن الدلالة الفطرية لا يمكن إبطالها ابدا إذن فنحن نقول إن الله تعالى فوق كل شيء وإذا كان فوق كل شيء فإنه لا يمكن أن يكون المراد بهذا الحديث لو تليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع لو الله لا يمكن المراد به أن الله تعالى في, في الأرض السابعة في الأرض السابعة لكن تبكروا هل في القرآن ما يدل ظاهره على خلاف ما قررناه نعم. لا. صح. السماء ثم يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله فهل هذا يقتضي ان الله في الارض كما هو في السماء الجواب لا لان الله تعالى يخبر عن الوهيته هو في السماء اله وفي الارض اله لا يخبر عن مكانه انه في السماء والارض لكن يخبر انه اله في السماء واله في الارض كما تقول فلان امير في المدينه وامير في مكه المعنى ان امارته ثابته في المدينه وفي مكه وان كان هو قطعا في احد البلدين وليس فيهما جميعا فهذه الايه لا تعارض ما ثبت من علم الله عز وجل نعم يا بحا يقول عندما رونده فينا ووصلوا اللهم شيء أما عن اما الحديث الذي اشار اليه اللهم اكفني بما شئت واكفني كيف شئت فهذا لا اعرفه لكن على تقدير انه حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام فانه لا ينافي ما ثبت في الحديث الصحيح من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت فإن هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليازم المأسلة واللعظ من فان فإن الله لا مكره لهم والفرق بينهما ظاهر لأن قوله لأن هذه العبارة اللهم اغفر لي ما شئت بما شئت وكيف شئت معناه أنك تقدر ما يكفيني بما تشاءه انت فهنا المراد ما شاء مما يدفع الضرر عن هذا الذي كفي وكذلك كيف شئت يعني على أيه كيفية شئت ولم يقول اللهم اكفني اي شئت فبينهما فرق واضح نعم نعم الله مقفني شرهم الله مقفنيهم بما شئت نعم احفظها هذا ما بعد ياتي فيما بعد احفظ عندنا في دولتنا عقد علاجي للمخدرات ايش لعلاج من لعلاج المخدرات اي مدمنين في نشره وتقدمه كل من مساهمه في هذا أنا أخشى أن الإنسان إذا استعمل التنويم المغناطيسي في تقرير الإنسان بالشيء أن يتجاوز الحد بحيث يقرره في أشياء الذيه لا يحب ان يطلع عليها احد ويكون في هذا عدوان على الغير هل الذي ارى ان لا نلجا الى ذلك وان نلجا الى القرائن الظاهره البينه التي لا يشتبه على احد امرها اما هذه الطريقه فارى انها لا تجوز لما يخشى منها من أو لما يخشى فيها من فشو أسرار الإنسان التي استودعها في ذاكرته. الجواب لا يعيد الصلاة التي صلىهاها الا اذا كان هذا المذي بعد طهارته مني نعم اذا كان هذا الرجل الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل فانه يجب عليه ان يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على جنابه لكن احيانا يرى الإنسان أثر الجنابة على لباس، ولا يدل أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي قبلها فهل يعتبره من الليلة الماضية القريبة أم من الليلة السابقه الجواب من الليلة الماضية القريبة الليله الماضيه القريبه لان ما قبل الليله الماضيه مشكوك فيه والاصل الأصل الطهاره وكذلك لو لو نام بعد صلاه الصبح واستيقظ عند الظهر ووجد في لباسه اثر الجنابه ولا يدري أهو من اللوم أهو, اهو من النوم الذي بعد صلاه الفجر او من النوم في الليل فهل يلزمه اعاده صلاه الفجر الجواب لا وهكذا اجعلها قاعده عندك كلما شككت هل هذه الجنابه من نومه سابقه او لاحقه فاجعله من اللاحقه نعم <تصفيق> أين هذا رجل قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة وتمر في الليل وأصبحا صائمين. وفي ذلك اليوم الذي أصبح صائمين جامعها فماذا عليه؟ نقول ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم فقط. ليس عليه إثم ولا كفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع. لأن صوم المسافر ليس واجبا عليك كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولهذا أحب من الإخوة الذين يستفتون فيها في مكة مثلا أن يسأل السائل لو يعني لو جاء واحد يسأل في مكة يقولنه وطع ذوجته وهو صائم ينبغي أن نستفصل منه ونقول هل أنت مسافر أو لا <تصفيق> إذا قال أنه مسافر نقول ليس عليك إلا القضاء ليس عليك إثم ولا كفارة ولا إنساء لكن لو جامع زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان وجب عليه أمور أو ترتب على جماعه أمور فساد الصوم ووجوب الامساك بقيه اليوم وقضاء ذلك اليوم والاثم والكفاره كم خمسه اشياء اذا جامع زوجته في بلده ترتب عليه هذه الامور الخمسه فساد الصوم ووجوب المضي فيه والثالث وجوب القضاء والرابعه الاثم والخامسه الكفاره ويعتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا اذن هذا الجواب هذا السؤال واضح الان نقول لهذا الاخ ليس عليك شيء ليس عليك شيء بجماع زوجتك وانت مسافر الا القضاء فقط نعم ونادى على كل الافراد ايش نادى على كل الافراد اول ثاني من زيد قالوا زيد لازم يوجد من يسبق الذين قاموا وحصل على قرار القاضي عن هذه العاده السيئه التي يقوم بها السيد السيد الصبيته منتجع على طريق مطارته اشتركوا في الزيواج اشتركوا في الزيواج نغذر العقل لنا لا يحقق نغذر العقل لنا لا يحقق نغذر العقل لنا الذي أرى في هذه المثلة أن يرجع فيها إلى القاضي إلى المحكمة حتى تفصل بين الطرفين أما من حيث الأمر الشرعي فإنه لا بأس أن يتزوج الرجل الذي ليس من بني هاشم امرأة من بني هاشم أو يتزوج الرجل من بني هاشم امرأة ليست من بني هاشم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا متكن فتنة بالأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض والأصل في التزويج أنه ينبغي أن يراعى الدين والخلق لانهما هما أساس السعادة الزوجية فكم من إنسان زوج امرأة شخصا ليس بدين أو كم من إنسان تزوج امرأة غير دينه؟ فحصل بذلك سوء العاقمة وكذلك بالنسبة للخلق الذي ينبغي لنا مراعاته في مساله التزويج أن نراعي الخلق والدين فمتى كان الخاطب كفأا في دينه وخلقه فإننا نزوجه والنسب أمره سهل بالنسبة للدين والخلق نعم